وَطَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ مِّن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أنما أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون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 فَقَالَ لَهَا فَقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ إِذَا تُعْطَىٰ أَوْ كَرِهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يومين وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقًا فَقُلْ أَن اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ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 شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُم وَأَبَصَارُهُم وَجُلودُهُم بِمَا كانَوا يَعملَلُون وَقالَاوا لِجُلودِهِمْ لِمَا شَهِدُمْ عَلَْنَا قالَاوا أَطَقَنَ اللَّهُ الذي أَن تَقَكُ شَيْء وَهُو خَلَقَكُم هُو خَلَقَكُم أَوْولَ مََةِ وَإلَيْهِ تُرجَعون وَمَاكُمْ تُم تَسَْتِرونَأَ يَششهَدَ عَلَكُم سَمكُمْ وَلَا أَبَصَاركُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلاك وَلكِ غَنَنتُمْ أَ اللهَّه لا يَعلَمُ كَثًا مَِّ تَعملُون وَإِذْ يَقُولُ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمُ الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَضَعْتُمْ أَضَعْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هم مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 ذلكَِكَ جَزَ أأَعدَ إِلااهِ أََّارُ لَهُ فيِيهدارٌَ خُلدِ جَزَ بِمَا كانَوا جز بِنَا كَوا بآياتِنَا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 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم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 دا الى الله من ندع الى الله وعامل صالحا وعامل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ يسَبِّحونَ لَ بِالليْلِ وََّهَارِ وَهُمْ لا يسأَمُ وَمِنْ آاتِهِ أَكَ تَرَ الْ الأْرضَ خاشِع فَإذاَا أَن زَلن عَلَهَا المَاأَهتَزَّت إن الذي أَحياه لَ مُح المَووتَ إهُ عَ كلُ شيءَ قدد إِ الذيين يُحيدونَ فيِي آياتنا لا يخفَوونَ عَلينا.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 إنِ الذيينَ كَفرَوا بِالذِكْرِ لََّا جَأَهُم وَإِنهُ لَكِتابُ عَزم لَا يَأتيهِ البَاطِلُ مِنْ بَْ يَدَيْهِ وَلاَا مِنْ خَلْفِ تَنزلُ مِنْ حَك مِن حَمين مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ ينادون من مكان بعيد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 وَظَنَّ لَعَنَهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءٍ خَيْرٍ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ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 وَلَ نُ نَبّ أنَّنَ كَفَروا بِمَاعملِلُ وَلَنُذيقَّهُم مِنْ عَذاَابِ غَلظ وَإذاَا أنن أَمن على الإِسَامِ أَرَضَ وَنَاء بِجَانبِ وَإذاَا مَسهُ الشَّرُّ فَذودُ عَ إِعَرِي قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أَضَلُّ أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق